حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصار يخرجون من الأجداف, يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع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 قال ما وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات الوحي ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد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 سَكَانُهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُقَعَّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِر كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ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 فنادوا صاحبهم فتعاقى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة, صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا ورسلنا عليهم حاصبا إلا لنوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عينهم فذوقوا عذابي ونذر